أولئك يؤتون أجرهم مضتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللو وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهلين انك لا تهدي من احببته ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخلف من ارضنا أولم نمتل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولاتنا أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مولك القرى حتى يبعث فيهمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مولك القرى إلا وأهلها ظالمون أعوذ بالله من الشرطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقبل أن يعيشك أنه عاوة آيات كنتني قوات قال سبحانه ألا وحوهي والله قد وصلنا وان وَصَلْنَا لهم إياك ذاتك النبيلين هذا الغوص والدري القور هذا الكبان عضيناي لَعَلَّهُمْ يتذكرون لِكَيْ يَتَذَكَّرُونَ سيئ هو أنت ومان أي أن هذا الكبان إلهي كلامك في سيا هو عضينايه سيئ هو أنت سبحانه هذا أي نعديه وحبايراتها شو بعها كمجد توه الله شجريو الذين قوة أعطيناهم الكتاب كتاب كان سيني من قبله كتاب كان كفر هم يجوبه كتاب كان يؤمنون قوان عرفتها جرى اللقديس اللقدي كسر دري ماشي كبيني يان الله سبحانه وتعالى بقوة الكتاب كها ويفو مايني aba baba ayaa raadanaayay ruuda waxa uu rasuulka riday nusaraduna aad bay u badlayn nusarad wajiga horanaas taasaa ayuna dad badan baa rasuulka riday haddiina iyaga wari go'o ku badan way rumayn sida aan suuradda naila ku soo marayna ilaahi subhanahu wa ta'ala الذين قوي أصنفهم الكتاب عن صنم من قبله كتاب كان هرتي هم يجبي كتاب كان يوم يومين وإذا يطلع مرك الآخرين عليهم دشارة وكتاب كان قارو وحدهن أما نور مين به كتاب كان إنه كتاب كان الحق ويجي أو ربنا حق ربنا الكريم كتاب كان مجهر به الشيء جيء أمور شرعه وحقيقي inna annahu baydhan kunna wahana qabli kitabka surda giccar muslimina kuu muwahhidine haa jaaliga yaddaa kharab bintana ku dhace laakin ilaahi wa'armaashinaayno muwahhidine barah insafay gam barisaa wanaa taa alla baayr raayka kuwa yu tauna walasikuul kitab kaa sida ilaahi kitabkisa urumeey walayka kuwa yu tauna walasinaa ya ajruhum ajr koli marra tayni law jaru wadadka mu'minina oo هل الكتاب كان يكاد يردني ولا والله الرسول صلى الله عليه وسلم أجيب كيس الله على الصنيف هذا الصلاة ما إيش كنت أنا نجى الله ينور لك قليلاً صلاة دي وحويه كنت أجيب كيس بهري ما صلاة جوه تكرر فيها بقول بالو كذا هذا صلاة بعدين مرة ماركة ثوان لغوا الله يجير هي على الباتنجر حتى بقول جال لغوا الله الله بقول بالو كذا وهاك الصبح يا سلام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 ويدرؤون ابو الله سبحانه وتعالى ويكعريان للحصنه وناقي اسياك كعريان ماركي لحميه روحي سنه ويونه جانباله سبحانه وتعالى او تاسدوا تشني صبر وكيلهه بما صبر قارينا وبصبر الحضر وي صبره هو ماركي كو دين كبخه او هيستاي عاديات بالو دبي مرت دك فضائل لو سينيله كصبرينو وير الروح قلايه هي ويونه جانبالي ويدرؤونه ويكعريان بالحسنة التحسنة كوئة ريالة كدام بيسيان السياحة تطمانة اللوصنة ومما رزغناهم وهم كو رزالة وحكا ماذا يمتقون سفاة كود من هذا الشيء سبحانه وتعال وحكا أجيب كله ببنية حساسية لهم كوي صبرين مركي دين تادي ضدكي هيستيقى اي خمالي اعرفين دينتين والكاسا كتيرا وكا على سبحانه وتضدك حالة سيو عم بيقو راهض لان وحكا هم كو رزاقين وحكا مركي عيه يباد اللي يجب مقران هذا الحنو اللي قوله اعرضوا ويكجي سلام عنه لغو جو مركي العائق او الله حميه او وحيالا لغو او دمده اللغة اللغة اللغة أعرض عنه اعرضوا عنه لغو لغو ويكجي سلام باري سبحانه وتعال وقالوا خير دهان ضدكي ده عاي لنا وحان لانا اعمارنا ولكم يمكن وحجي لانا اعماركم السلام عليكم وانا قلنا بتقري سام درسة النظر بتقنا بياه وما وعندما قمت بأسانه وعندما قمت بأسانه صاصة إليهم بأسانه وعندما نقول رحض الله أنه صبر إلينا حد أنه حمان كلمة ميسو وعندما قلت بأسانه وإذا سنعر الله حمان هي عائل مركب مغلان وهو اللي قوله أعرضوا عنه ويكجل السدين وقدن كمجرين وقالوا حيدا لنا عمارنا عمر لنا أن حمان أيونا إلى الدين بعد سلام عليكم. نمت قريش نها سو. وأنا كأنه متقرى سو. لا نطقي مرة ابننا إن السحاب بكل جنون هذا الله هذا القول هذا الوعي الجاهلين فوق إله أنا قنوي هيدين في <تصفيق> صعب. وح وص مين السان جاهلين بكتيون. أنا ونعلم وله إن سيره علم لا نطقي السحباب إيه هذا العلم تولم مرة إنك عدوه بإله سبحانه وتعالى لا تهديه نبيه إله سبحانه وتعالى ما نحببته قوة الكتاب هاي دينه يستوي يهودها بإله سبحانه وتعالى عبدنا فو أكل دوا القراب الله عز وجل قد قالش أي الله إله ربنا ملكه سبحانه وتعالى آه رفض عن رفض الجعية إنه مو من وخير خير سماي من نقضنا يحدث إلهي الرضا عيدنا وح كسرتك أبو طالب ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آدي آدي آدي قدر ذلك. رسول الله قدر ذلك من جل السلف وقدر عليهم إله الروماني. إلا أمك دمني كوي خير مدن إله أكثر قوة ضار. إذ روي حدانا كم بقى المرفوعين دمني أيه عفّرني. آه لا يوقع وانكو إيش عن كوفة والجن اله وانكو فرح جن. أنا يقعد قلب الرجل ساس إلهي xaraa وتعالى taala adr rasuulka marku go'an murgooyii aadana ku إنك dayi لا aad u من maayo rasm man ruu yahabta aad jacash yahay nunki soo nabii maxamed uu raqabta maxaduma laayay oo aad u jacash yahay inuu walaaq salaad aanu ma aanu yahay tus ilaah aanu la doornay oo wa rasuulka sabalo wa rasul oo waliba wuxuu u taray ilaahi kii go'een oo la dhibaato u dhig jiray ee uu xaba ka dareemo rasuulku inuu ka jilcay oo rasuuluhu sallallahu alayhi wa sallam maalmaha qaybtad oo ay wuxuu yiri Ilaahay دون ku dhaafay دون ku dhimaayee waxa doonay samay waxa doonay samay waxa doonay ku xanw inta aan nooraa cid ku dhimaay sax wax ku yara kaaran mar rasuuluhu sallallahu alayhi wa sallam markaa saas ugu ما نحبط الروح الهنوني سجعش ولكن لا إله إلا يهديه هنون يميشاو الروح الدون وهو ربي على سر علم بان بنته كانون يو فريبل له المحفوظ كوق الرهيب الوهانون الدون إيه اللي هو بديو بدنو إله إلا سبحانه وتعالى هي قنفه هنون يو صدرت القلب يمنك وجليني يعوذ راح روح إنه هنون مهنوه لا سأل سبحانه وتعالى سلا يبو وقالوا قريش وفينا إن نفتي حضان فرعان الهدى برزدر كودي بن كل كو رزدر جرين دينة كتابة كتابة جيدة يا رسول أيه كميتة أيه الوحن قالوا أفضلهم أنت تعبوا هذا أعطان حنوان كي حقسا عنه معاك النبي الله الحالي ونحن لأن نقولون أذيك الترعان من أرضنا كأننا لقد فى ياه الله سبحانه وتعالى أول من أكين لهم مياهنا المكانسين أورا فراع أجلين وإيهو أين لهين الملكين حرما حرم, حرم. آمنا لكانه إليه حقيته وحلوس وجياد لا كينان فمرات كل شيء شيء كالصوميره ادونك كبحر مريتال كتل كينو فيقن خارو ياي وحا لا كيليه هلكا لو سوجيديو ورنقو ملل دنن اثن ركاه ولكن اكثرهم لا يعلمون ذلك بدنك سامو اوغو الهيغا الأمن غون نني ما فيققه ماشي انو رك بيهم ما كو وا سخروا وقتم بيهم كرام وابوروا haddana وحى إلى subhanahu وتعالى ta'ala u amray in أي oo dhan ayaa laga helay oo meel ka barwaaqo oo kamiran badan oo ka waxa la ka bedelay in aan la arag baa lagayay ilaahay sida uu sheegay weey subhanahu wa ta'ala wa qaalu innanta al-uldam ma'aka nataqaddu minna wa haydadan dad حوار كان دينتا انه روحه كل نغضه مسكين ايو دعيف ايو واحد انقيمه لهين ايو وهو اللي بلقاته ورمي ايو واحد اسكي الدفاعي كان وحوية ساسو او او واحد يجال اذا صدهم لذا وحان نقرن انها هدر وان اسكي الدفاعناي انا وحوية اسكي العليم كريم مساكين بها النقرن ضعافة النقرن دو هان اللي بتوهم وحوية اسكي الو في اولا وكيلهم ديو قالا منان جعتو غنوا ملكسين هنا مكان حرم امنين حرم امن ان هو روح كاستو او جوو وامي ويتخضفنا من حوله بالي دكك ويدن كو حارايسانو دنو عربي غير كدبا انت والله يا والا دفا ديغ وخلوا لوو ساهي يدين كان عيدين سو دواني سومالي سويدا وخل لاكينا إليه حرم كافجيش ثمارته كل شيء شيء كسطه ملي هي شي, شي قنخاله او يهي مرهاس هل كان لكينا يجب أن يكون هناك حراما ويقول نبيل يقول لهم دعي فيه أن الزاقين ولكن لكن أكثرهم لا يعلموا و كان بضعنا نكسل الله أنجل قريش و الله أنجل و أهلنا إمتان هلاك من قرية قرية إمتان هلاك من الكيدي قرية صبات برات قوقضي معيشتها عاش في هذه الحرسة الاله أسره أيهاي أيهاي كوكوكوه نعم الله يكوكبر الله سبحانه وتعفوه لكوكراح الله أمن يوحا سوء اوكاي لا يجد إليه الى كل شيء يا وديع يا وحن يا جيرين با هذا مخدو مرينه ده اذنكم كلا اها او الى الله انعم له برعاطه الى الله سي سبحانه وتعالى كوكو تري او الى الاوي او الى كل دغال كوري inta nahajiga wakkam in ko halti maraysan kan badan haligna inta nahajiga min qarye inta hal qarye inta nahajiga qaryada iyee halka qaryada fadira kibre oo qoqay naciish taa eeshkood iyo baaqad ilaaysi iyo noloshi bay ku ووضع يده الوله القريفه قليه عرف marke shaamu socdan wado ay maran baay erka wadii geer aan yasho marke yawanasa wa marijraim illa ma kana maahan sabbuka rabbiga murikal quraan qaryooyinka ki helaga hatta yub'ath ila usodir fi umha aljow wa أخيرنا يدوش الله عياتنا عيضاها المجم وما كنا منه مولئة القرى قال يريد انك إلا والحال الحال الموين أهل وهاداتك إيه الكويها الدجان ظالمون إلهي العاسين مجالا مهلاك أنه عندك الله إلهي العاسين وإلى مفسدين نقيم وإلهي سبحانه وتعالى على الجرينين وإلهي المديسي كوكا وطن مجالا أنه عاسها موين مجالا كنا مهلاك مصلحين لا مهل لاجوا أيهو قال لي سبحانه وتعالى نفطه lagaa jiiyo gaay iyo kora gaay iyo ilaahay ku xiran saxaa ku ilaahay u barwaaqay oo amni iyo naxna iyo riqdi iyo bu ilaahi siyaasana wa taa waxaan gabka muurical quraan hatta yabuqaf ummaaga ugu inba laga soo diri jiray rasul waxaan magala ka weyntahay ba laga oo magala ka weyntahay da sharna وكل بما جاء به ادي لغمس الدين رسول فوري ير لغمس وجيري ما قال هو ين با لغمس حتى يعطف في رسول ما قال هو وين هو يرى لا ويرى كسو الدر وما كنا مريك القران مني ان ورينا قوه قريوين كيرغ الى واره ظالم ذلك دجن ايله عاصيان ونف تو بالمنه وغيب وما اتي ادون كان مركه ددكو ايله كعاصيان وما من شيء وحي او ينسيه وشيه حيلا لحبضنا ليه فمتاعي الحياة ديان نروش أدونك فحدي السيو ومتاعي وعرابتي نروش أدونك وزينتها هو أدونك قروح دي السيو وما عند الله وحي إلهي عيكي سيئ اللغة الجمالة بخير الخير بلانه وأبقى باقنى وبرانه دمانه فأدونك واسكبر مالا أفرح تعقله ولمانا عقله لان حيوهي دمانه ودورنا سنروسي جوك تذاهين لقدمينه oo ga dooranaysan wax dilba bari laga tagay oo dhamaanay oo wax qiima ah lahayn oo roohi ugu badnaa ee lugu waaqabnayti oo daaya maalin bie karno su'adu oo haddana ee debu suruhi way soo wax ka soo lafiyo wuxuu hanoon sanaya wuu caysaya wuu cabsanaaya mashkilad baa ku dhacahay wuu taatu dibiye daro u tiitu waxa ما الذي يدون يقع فمتاعو الحياة في اليوم ونرشان يدونك في اليوم ونرشان يدونك في اليوم ونرشان يدونك في اليوم وزينته وقرح لديه يدونك فيه لا ينسي ويه لا ينسي هو مطاعي يوم قرح ويه ومن عند الله يبقى خير خير طانا وعبقاء باقنا وضمن ويجيوب يوم مرم لا تجنظ فلا تعقلونه محظو حان فانك اهد مان يقول دورنا او حباكك ها ملك اوبتك يسم حسناً أو جنوي. منكم إلهي حسن جنوي. أو الجناوز راعوما كم فيلاه وياه وحيه عمل خصاله حصل ما يوفقه الجناوز فهو لاقيه لا كرمي وفيلاه أبلان قاده وياه وحيه وجنلاه بلا كرمي كمان الله مذبا متعناه أن ورايني أو أخرى حيني متاع الحياة الدنيا رشة ثم يسوي هو ثم أنت كده هو يسوي يوم القيامة ما أنت القيامة من المخبرين أقوى النار تلاقينه أو نار تلاقيك كمله لا والله مسك مذبا وعليه سبحانه وتعالى إلهي باكل سبيب فانو وعدناه وعدونك واحد دوني حلقه فقري ايا قاجة ايا عذر ايا مشيابا ايا عبصية واحد دوني ادونك على كل مين يفوحا يستعبالان قادة وقبره وغب الله منك من إلهي بير جنة وقبره من قبره يفوحا يقبر الله وقبره وقبره يسوه وكا رسول كور مسل الله ورساله نمك نوم القرص هياله قدهج الذي كان ada halka soo كان marka labada ruux isku middo kan iyo xasaadku doonaa ku noolaade wuxuu haysta balan qaad iyo xanaan wii aadnaa waadnaa xasan waxa balan qaadnay balan waan qadso jannaaloo balan qaad iiman iyo amal saali ah ruux hadii laga helo ilaahay uu balan qaaday jannad uu fawo laaqee balankii ilaahay uu balan ما تعلموا ما الدنيا ثم هو يسوع يوم القيامة نال من بين النار تلاكنه قبر, ينو قبر ينو النار تلاقيه لا هذا الناس قمده شيطان هو لباه ويوم الدين واتفرق النبي عليه أنزل يوما معلم من الدين إله أوثق فيقول الله خدعي جاد خدعي أعين اول شركاء الشركاء الذين قواسوا كنت معاهم تسعمون قواس حتى أعين وحيله قاتني شجيج تعيش شرك إليه أو حيله أول قال الذين حق عليهم القول عذاب سعيني جيليان ويقولك عذابك اللقب يثني قوي وقضعي ويقولك ده هيا ربنا يا ربي قالنا هاوراي كوات اللذينك قوي اغوينا واب مالحدي صابته وهي اللي بدأتك ابداعيه انتو الكفر قوي ويقوة سيان ربنا هاوراي اللذينك وقوي اغويناهم اندل من نيب اغويناهم وادل كما قوينا ساندق واغوض من نيب اندقام حروسانين ايجا نصاص الدبت waddadi xaq iyo garab marnoon ka hawaawe tabarana eree kamaan to xaga garabree u banay maanta waska bariyeen sasa inay ilaahay u tiri ma kaanu iyana yacuun annaga naga aawigeen balaay aawigeen shaytan baa aawigeen wuxuu daray qasasi baa qalaaladna markii ilaahay subhaanahu wa ta'aala qayb ku wuxuu aawigeen ilaahay subhaanahu wa ta'aala gairti wux ilaahay la sii markii la wax wax كويه اي وحبالي اه محرض كفروا بايد الاه ايدت بادينجه 90 اياسين قال الذين حق عليهم القول وحيدهم ربنا ربنا هؤلاء الذين وفق و اقوينا ان دومن اقوينا وان دومن ما يهلى كما ان انا قود كما قوينا سن انا قود تبراني اليك الى حقا كان بيرسك وكان من رحمى وان كبرنا ما كانوا ياعبدون وقيلوا هل ودعوا شركاءكم كويش شركين نعها إلائي أدحو لولا جسال وير صدعون ووير هبلي هبلي هبلا وينا فلم يستجيب والله مين عجيبه ورأوا العذاب كبر عركم لو كانوا هذين الله يهتدون ما رأوا العذاب هذين صن الله عيان مين عذاب كركم بعالي سبحانه وتعالى وقيل بعو وجلس جلس سجدون كحق ووجي جلس أكرم ران أيه إلائي سبحانه وتعالى رضي الله وقيل أودع الشركاء كم بلوي ويرضى قوي الشركاء أذكر التاني يجي له فدعاهم مركز ويراني فلم يسجِّبوا اللهم أجيب مهيان وراول عذاب عذاب بأركانه لو كانوا يختذون لو أنهم كانوا يذنون أديهونهم الصناعة ين عذابكم ماركان وتكرف صدقني يوما ما لين في لا يقولوا واقعي ماذا عجبتم من حال جوابتين على مستوى الناس جوابتين فعميد وحاء wa ha in dhabeesh calayhim salaam baa wararri waxay ku hadlaan bay way faa tonyo maynile ismi siyaashu ruhu sharikaranan man toona oo ku hadba may qannu waxa uu ku hadba qayn dhabale waxaan kayn laa sadawer keen saasay waxay ku hadaan iyo warar joogan ayaa oo يومئذ المارينكا وفام يولا تسأل اسمه علنا هذا فاما من رغب انت أنط إله عسى ثوابك واما من إله جمي وعملا صار عن عمل ونحس سمي فعساو ححقه أن يكون عنو كمن نضعي نعلم حين كل اللي بينا والجناب قريب نار تقبل برد وربك ربجا يخلقه وابورا ويشأ وضدار ويختار عدو ضان وضرب ثاوي على رسول بقلقه مو بقلقه wa haddonu iyeen ka goddaay islam ka yaa khayr ka wada dadka kala bartow kanoo kan say u kala leeyo wa rabbuka baa yakhluq aw rama yasha wa yaxtaar wa haddonu ilaahi doostaaw ma kanaa lahum dadku mal al-khiyaara tiya شو <تصفيق> إلهي وحسي هو وحكولك اوه ومركى أو حقيا شئين هنونه ملو اوه فضل لا رأى في سبحانه وتعالى ما كان الله ملقى يلا تروح وحبت دوران كالوك إلهي بقى سبحانه وتروح الدور. سبحان الله إلهي بان النزان وتعالى وصل يا عمى وحي واحي وحلصنا يوم هو الشركات كلها جايين، إلى يوكنذ ذاين وربك رضي جالموا وبيه ما طبقينه وعاقرنا سدورو ملا وهذ وما يعلون وحيموجسنا جايين إلى يوأجوا واسكميتون. سواء منكم من صر القول ومن جهر بشه، واروا مستخدم بالليل وصارين بالنار، وفعل كيا قول كأنتم واسكميت الله الله، وعليكم فنوع تع. راح السلاي صير، راح الجهر ييروح هبين السقرييو، روح مالين ودوين يمن سواني، وهو إلهي الله هو عبدك إلهoverline والمعبود لا إله إلا إله الحق و قعد مجده إلا هو يستغمر له الحمد لله في الولاء الدنيا والآخرة له أدني آخر يستغى حمده أسماء له قد حتى لم هذين وما هي امره وهو ولو الحكم إلهي سحق حكم اكتب ساء كل حكمه وإلهي حق سترجعون الذين نسوا عيني قل وحاجت ارايتن بل كو رب اي ورب ان جعل الله ربي إلهي يا عليكم تشيء من الليل هابين كالسرمدا جود دائما هذا الغير وعذونك هابين عذونه إلى يوم القيامة توه هابين كسرعوا ورجوا عذونك هذو هابين والنعوذ ورب من إلههم اله هو اله؟ اله غير الله وإله ينهينه يأتيكم إلين كريه بدي يان ومال فلا تصنعوا وربكم على مقشام بالي حاكم المقشام قال الطاند يشانو شعالة بالي والنعوذ يان ya maalin ka دي ci de adoonki habeen qolaha laba noolaado hado maalin ka ila noqolaha laba noolaado ah xaro adeen ya maalin makkaro de tacad ma jiray iyo rafad iyo shaqays iyo waka kaweenki de tacad sibaa goow yaddanka iyo rafad ka maanta ruuxa ku soo dhacayoo maalin keenat wana shaqays oo ka ruuxa lagu noolaa la soo baxa to waxraatsanayo shaqad doonayo oo kaasa washo shaqaysaana waxaan uuna dib ka yeli laayif maraw surdaya wadaalana oo aan tan soo shaqayay oo halkan فلا رأيتم إن جعل الله عليكم ليلًا سرمدًا إلى يوم القيامة إلا قيامة التي ذهابكم سكجل لها من لا إله إلا غير الله إليه ليس وهيئتكم إذن لا إيمان لها بديعين إسبين يمرن فلا تسمعون قرنين واحد مقيم حق ميل المغرب ميل الساعة بين يدين بالغيب سبحانه وتعالى قل وحترا الله إلهًا دويلها عليكم سرمد سر إلى maalink qoraal badan tixweedo waxa dadku qoraal intay joogta ay ku baantan oo ka lagu noolaan kara leeyahay oo uu gaahaa sulka islaamku digay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu u tohiin lagu caawido wakaas way wasan ka yarmaay tahay maalinka inta badan yaraado oo abbi hada kan oo waxa qaatamada badan waxa ay dad qoraal in badan ba qinna qaraan intay قاتل بولا رانيت من جعل الله عليكم النهار الترمد الى يوم القيامه من اله غير الله من اله اله هو غير الله واله غير توياككم يدينكم الى بالليل هبنا وتصنور فيه ابنا صطان في ابنا صطان رول بالليل لم تفقرن في عب هبين أبحث الشعراء المصطانع لذلك إذا كبروا أفرطوا بيرون ورمينا وحركين مين أركين بوالله سبحانه وتعالى حق مين أركين عمله إليه مين أركين هبين كمال كسر إليه إلى الكوكب ورمينا عوجد ما قرصن إلهي ياو كشخ هذا نعوم كيس أبدا ومن رحمتي نحليس إلهي ذرت أبو جعل يا نحليس ذرت أبو جعل يا لكم لا يلك منين كذرتين الليلة يوانها هيني مارين هنك درتب ولا هميا هينو اللي نكون حريصين لتسكن فيه كان ساد الحسشان قونا صتان وهينك ولتبطق ساد طربتان وكان كلام مارين من فضل فتغيله فتغيل ساد طربتان ولا علىكم تشكرنا ساد إلين يقوش في المرك مرقد وحى عركتان ويبقش فيه واليس مهنا وتع ويد جاني لا إن شكرتم لعزيزنا إيمانك إيو فان كأيو وحى إلين كسي أيق قبضة ماخذ إلين ساد هناك الهي الكسي انو عدون هالنبتال ماكتكشو بيوه الهي وقوص بادناك نقول جلت هل انك انو نعوي مالك انو نعوي وحيالها الهي الكسي ان الكوب كان جلت فبس مفانه وتعالى جلت شلس وقوص بادناك اذا انكاس وقوص بادناك قلب جلت فانكو الهي جريب وقوص بادناك ومن رحمتي الحريص الهي ترتبه جعل ايالي لكم لأجلكم جدين كدرتي وحوي ايالي الليلة اليوم والنخارة لتسكنوا فيه من اولاهي أي إلهي الشعائر إنه إنه جسمني تسكنوا فيه وهمين كي ساد حس الشان أنس الطان والدليل إن كبر أو سحاتان كان كلامارن كان وليتبتق من فضل ست رزق إلهك طلبتان مركز وحها الشان الساعة أوجاتان أنت كيال لمرة بيه أزكر سأحتار وبارن كي أذكر للرثان والدكانين في الرثان والبيرتي أو السفرتان وحجة عدن أو كأنت كيال لمرة بيه هذي كذا أتحانه شكر يا وعلي ورعلى من تشكر ليك تشكر ساليش شكر ده نلاقي وشكر ده. وذكر هذا يوم يمنديه مالك إله واقف يقول الله هذا يعين شركائي الذين كنتم كند ونزعنا أخرجنا وانصابت من كل أمة وما ضل أركب الشهيد المخاطي. فحصل قليما ما هو البكسل بإحسان هاتوا لك علي برهانكم دليل كين فعلموا وحي قادين انا الحق لله حق لله كريه لأيه دليل كالوهي ستان ان الهي سبحانه وتعالى غيك يوجره مشركين تهذاتين كان من رب اللهي حق كالله انا هين ان وجره دليل كالوهي ستان كان نص ربك لهي سبحانه وتعالى يستجع ونجعنا وانتصار من كل امة شديدا ومخاطبا كسو صار فقلنا وحاني هاتوا لكار برهانكم دليلين فعلموا وحي اوغادين وقتي اوغان شورس وخوتلين ان الحق لله ادون كار هياد اوغات انه الحق الالهي كليله قصاد برده الالهي كليغه افراد او الالهي كليغه قوميسو امرك كقادو كعابدته او وينيسو كشوب فاعلموا ان الحق لله وظلوا حاد من عن حقوده ما كانوا حن يسترون او كودان ابورتو بانك ادونك يسوين جيلان او الالهي قيكه قارون كان من قوم الموثاب كمدة وليب انه عباس وحيوه رضي الله عنه وارضاه انه ادير كبوا ادير كبوا نهلا والماذير باين يباين انك تايبتها انه ادير كبوا احول الكبوا نهلا ارابو مر لله انك تطورات اقوبة ديابها اقوش اخصا الهي سبحانه وتعالى ما لبسي انت بضم دوتك فتن وكل نخداله روح المستنفين كنو كنو كنو ايري الهي وتعالى وعلى قم انجلا في سلك السوء فروحا ما الله سيئوه ينتبه ولا ترين جيله سكيلاري هذه السحارة تنصحي ركبه أحوالي جيله هذا ما تصحي أحتوي فروحي وين الدول وانا يخيك اللي هو يقانيه دربه قارم مري شيخ بوه عالم بوه نينك اوية لأن النبي الله موسى ما لقرر يبوه قراب الله وحيو الله يكرفه ريو ما الله هذا لسي تربلا يواك وحا نوسى مركي إن القارونة كان من قوم موسى فبقى عليهم فب ان كيشاء فهو لغا روي تواضع الى الصغير وليس كبر هو استكبر دسون ابنسه واتينها وان سينه وهو كبر ميل كروض حق العكسه كا. ما قيد بنسينه انما فتحه فروع لا لا كيد او اللي فروعها لو فرو لا تنو وهي قسمينيسه بالخصبه جمع او غيري دار وللقوه اول بالف الضن انت صغيرا انت هي قال واي فروعها ما هذا العكس يفاهشني يوشين ما وفريقك قيم فتيرة كم مرة في الانتخابات ضدوات تنقال إذا بقاعد كذي مركز أول لقاء كبيرون مركزو نروح هادو واحد سي واحد بوقف ضيع ماله عود بدله قريب وفريقك قدي قريب لو مكفويا برت فرا قريب على قدي فرا أنت بدل برت على قدي قريب وببدل قريب يبقى رسول الله دنا حرق بقدي حرق بس كم سباق قريب مركز في الانتخابات فرصبا بقائك، وفريالك تلية القنيسية خزنائي تيسر الغفر باين تاسع وقتيناه وانسنة مير كنونزي كنزي حجي سوحان سنك كيرتها إيا العيطة إيا وحق ما إنا ما ما البانسيما إيا كنزي إنا مفتح فريسو لطنوع عصريسو بالعصبة جمع والقوة والحوبلة إذ وقت قيبوا إس قال له أي قدهان قومه قولي يسو لا تفرح، هكبرون فرح دعوة إلهي كسره هو لكن وعلى رواه شكر. ما كان صوم مرأء نور جل إنه لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أصابكم رف صري الكلام الجديد ما من أحد إلا هو يفرح ويحزن ولكن يجعل الفرح شكر. مرق تظهر إلهي كشكر. واحد كفرح زيادة كيان الله صا الجو إلهي مرق كشر العلاصيب بدو واحد كومش قول. واجعلوا حزنكم صبرا لكوا قدوا على الفرزنين وميركتنى صبروا سبحانه وتفرضك وغفو واعلم ان الفرج مع الكرم فرزن ايضا تقود على الله صعي ورسوله اله ورحم وقاق عليه لا تفرح بيكودها ها كبري النيل وها اله يكسي ان الله لا يحب الفرحين هو انتهى فرحان فرح دي الهي ولا تقوه دي كبري ما يمجع لك وابتقي بيكودها ولا لا طلب في atakkaalah waxan ilaahay ugu kasiye adaalada xaraaq ku talab xair ka haddu ruuxa ilaahay la doono ya wax ilaahay siye meel xair buu akka salaam wax xair ku sameen oo rasuul sallallahu alayhi wa sallam ka wiin madan mahaajrinta waxa dadku wada sameeyaan wada sameeyna oo رسولك هيدا فضل الله يوتي ما يشان. تاسر رسول الله نعمل ما له صالح للجليسال. هدي إلى يروح وخير الدون ذكر وقناه فكرة. أخير بلام بقصة وإن كان. حاله صالح وفعا شرفاً. يلا وفعين كل جليسال رسول. واحد دمام والقرشة كوري. لكن تذكر بعض قد كم وينك هذا. أوكر رسولك وقليل المان مرق. بعثه صدق جبر عطيل. هم لخسرهم رب القعد هم لخسرهم إلي من سعودي الكترونيات خول الله من قالها كاي وهكدا وقليل المهم برسول صلى الله عليه وسلم رخص سيدنا ويلي صار برد marka waxay ku dhawd taa الله taqallahu adar alakhirah wahan ilahay baa tii xaqar ku rub akhar ku galwayn khayr ku samee ilahay ugu dhaw xoolaha iyo wala tan sahay ilaa waxiba kamid di adunka ku reeyay ilaa wada wahan ilahay subhanahu ku وحقعنا وحقا حرا وحقا حرا وحقا حرا وحقا حرا هذا الله مخلوق الهي ونجي كما احسن الله بليك سي يكون ونجيه يا أبو كسي الله ادو ونظفك وحق السي الهي يكسي سبحانه وتعالى قرعون الكسي ادو ولمكس عدارك عدو حيوه ولا تبغي الفساد في دفعل أدوك الفساد هل لأشها دين وعن الله يكسي الهي يكون عاصن يكون كبري بلايها في ص إن الله لا يحب من سيدنا كوف الساعي يقول أو إلهي وسدي إلهي قع ساع مجد قال وسدي ما أنصع عند وعدي وأذكر كي يجاب بكمو إنما أتيت على علم عندي مساكين بادسين أربعة عشر غيسي وحام وحام كهلا شق لنا قنن ما شق سنا قنن وهذا بيدنا والدمسكين كماسكاه مساعدي ما له الجوج جري سألوا وكوحة سلاس أرضا شقست ما له سنتين بقولت الصلاة كوفاة صلاة لبني علم أن لا إله إلا الله ku يبان وحن كهرب معك الله وفتي لا يودع ديهاي إن خير لا هو وعالم أنا دينتي سنة قانو كصص جعل ولا يجعلي وحنيسي علم ولايان وحن الله وأنظر ككف عن إنما أتيت على علم بالي علم دشوا عندي أولم يعلم بالي مئة سنه بين قال كاس الله لا إله إلاك إنه هلاك من قبل استغفرتي من القرآن أمضها من هو إلى إلى إنه لا يميز هو استوى أشهدك كذرا من حق سقوط حجر حج و أكثر الجماعة حجر حورورين تناقب لهم من كان حوري سولا يشاف هو كشف على بضناب الجرم والين وإلا يلاقيه إرعى جلنت مدي كفر بضن ولا يسأل المسائل عند نوبين ذنب جود حقيس المجرمون مجرمين إلى سبحانه وتعالى تعالى مستعار وما ربنا إليه وحكوشا عندك سؤالي ماشر هالكا نحكوشا إنا اللي سؤالي إنا وحي سمين اللي أبينا اللي أبي سؤالي اللي, اللي سؤالي جاهز جاهز يتهاكم يدلين قال إنما بتوت على علم عندي أولا أن الله قد هالك من قبل من القرون هم من هم دقينا يددت هو يسوع شتو قدر من حقق قوه كف يكبل واكثر جمعا من حق حولها الى اوليتوده كبا وليس علم بنوبهم المجرمون فخرج مارينبو وان كان متكبر ك سعادتكم اا هوينيت او امور وقال رحم مساكين اي الكبرياء والصوت عافين جايت كي ضد جاي بالخصاء قاصي يعني اللي السنة ضد كه السنة ضد آه أنت ربنا ما بقول في وش قيني أنا واحد حرارة بضم بعير أيوة مركز صبان لك الصبح مركز الصبح نك ضد كيهارتو عليه على قومي وقصبه كيزينك نعديناك سوق في السنة عيره من هو وطاع ودهات حريه من هو حارير حريه من قال الذين قوي وحيلهم يريدون الحياة الدنيا بدون يا ليتقوم لنا من ناس غنات يتكلموا كي واحد لسيوك على قارون إنه قارون ساسوا يستوون شوي دنتي ساس لد حب ونصيب من العدل حك نصيب بلن خير بلن هذا تضمن بلن فوار عاديك دون الجال يفساق وعن غلان ده نصيب بلنا أو كده قال روح, روح, روح عريس أو غيره إنه فقر يساق كسر نولد ده روح الجال ترى نصيب بوده قال هو انجليس كنه لو بصبور مرايك نصيب طبعا بقال روح الهي سبحانه وتعالى عبد اليمان اللي ينكس وقال ka بعيف بقال روح نصيبه من روح عليه وقال روح قالت كنه هو الهي سبحانه وتعالى وحو حرم انت هبين يماين عرقي ومغلي ووح خير ان اركي وقدن ان مغلي وبيه الهي اركي ووحي الهي حرمي وقال روح حلال عرقي من روح انت نصيبه وخطر خصوان حدوه كل انتوهين والنقضة كوهو الهيلي فيما كنتم بالله يمحاك كجح جلتان ما اسلام بالمسكس وروح دعوه ولي كل ولي بودتك عايدو كسو بهدات كل الشيء هانماشي قالوا كنا مستضعفين قالوا غلمت كنا رضو الله فولايكم اولم جانوا عايدك يا بقبيعي وصاعد هل كان محاب ما كذلك الجارسيه ووحج عليك وإيمان يرنتو هدونك انتلعي هم وقضوه آخره بعد كقرصون إيمانك جالي لهيان hiya addu kan oo malmayahay oo laga yaabo in soo xoocay waxa uu u orday inuu dhanfur yagaalada ay odeen ha u sheegay fa kharaj ala qaumahiisa buqsuubahi fi dinati ruuxdii ki dhaxay isoo kusoon qala ya ku yaa dunyada doonayo jacalaba waxay قالوا هل سيؤكل سنجاب او خلان او غيث او قعلان او صليبته او فهد قد كان ما وشه قيان واستن لوغي سنه لوغي فيروكه وهذاك ما هي ويي ساسب انه الذي قال الذين او طول علم لفي علم الناشئ تاخذ علم ليس الناشئ أن عالم بالك وكا سلكه تمرى بس الى علم او سيي ان فعي ابري ادهم كاني اخر علم قال ويلكم بيكونا كوية ليتلا مثل ما أعطيه قارنه <تصفيق> ويكونا نصيبه ويلكم ويحراء كي نقول دعاء ثواب الله إلهي ثواب في سن بخير الخير بان لمن آمن شبح إلهي دمائي وعمل صالحا عمل ونكسان سمائي ولا يلقعها لمصي وثوابكاسي إلا صابرون كوا صفرموه ثوابكا لموه أفجعوا مهران ولمصي إلا بذكا صفري فأدون كوا صفريموه كصفر خيرك ka تعالى قصبرك معاصلك قصبرك قدرك إلهي قصبرك وحو إلهي سبحانه وتعالى فيه قصبرك ساسعينه علمنا كأنه كبهياء الله سبحانه وإذا كنت أتوحى من قيم الله سبحانه قال الذي نقول فالعلم هو إلكم بيكرناه طواب الله خير لمن أمر طواب الله جنة إلهي وحنا ندى أنه كان جنة الدوم بها ما كنا جانيس مع الفرس طواب الله جنه الالهي صحا إلهي سبحانه ابو المركز جو جنكول مري با خير لوناما وحنا هدا وحما جاهب كني ذا لا كاني وحنا وح قيمهم بان جند وحيال اساسه وعمل و لا يرقاها لمصيو الا صبره وثوابك الاله فخسفنا و ال سيخسخ ولا لغوي به قارون و هي غلي هي كيفه اوبرهن الارض دول كالعرب اي فما كان الله عنه له قارون من فعث كحمر ينسرونه اقرقارا من دون الله اله سكد و اقرقارا و يقول لكم لا يكون لكم اي ساقف طمه سبحانه وتعالى قال الله سيصولي و ضدك و لنجي ذا مدركوا اللقاي و يقول لكم الله سيصولي سيقوصي عنه سيقوصي يوم سبحانه وتعالى و دربطة صيح فخسفنا به وبداره الأرض بنلجون، فما كان له وما أهان من فاعل قار مهري أياضا ينسرون واقر جارة من دولة إله سكيس وما كان من نقل معلم تسعة ومالك الثلاثة او ذكر الثلاثة وينين ووينين يو إيرينا يوكب وحقو منهم وما كان من لهم تسعة ونما عقاب إله كمعل وح تعلية منهم وحين نغذان الذين التمنوا كوي جعله يستيب مكانه ميشي سوقا كوي الشرع يقول لولا محانا يلسي ويوحى لسيوك يعني تلالا مثل ما اوتي كوي الشرع يساعد نهي لدى حاذن قدم كوي لها وحاذن قد ينبو قال سبحانه سبحانه وأصبحوا حي أهرادين الذين كوي تمنوا جعل لي مكانه ميشي سوقا لوحى إلا سهن لها بالأمس الشرع يقولون إن جايهم بيحالهم ويكأنه يبصد الرزق لمن يشاء way kaanallaahay yifsadurizk kayiina way ka dhawr qasir baa lagu fasirey faqayna qeybka ku fasireen oo hadana ay u badanyeen ee ci jabuu baydha war yaa wa wahyab leh anallaahay yifsadurizk faakaa lagu fasirey ee ilaamu ogeed faakaa lagu fasirey alam tara midan ogeen anallaahay yifsadurizk agan fasireen tuhay ka war ee ci inu diri oo qabr isagu متكل دول دهش وحيد بالله بنفوس الشرك الثمانين اللي مكانه في الامس يقرون ايه ويكأنه والويا بيروح لريه باء عما اه وجاءت انا الله اله يبصده انه افضل يه اهريز قهريز قيما اللي من عباد الى نمك الى قال وين بوهاو ما الخواح الوس الى الجعلي انما وقود طعيف ومن كان الى محاوحي سقان الرسول انا الله يبصده قال من يشاء bo fiye ween bilay waxa ay dhigra qodonaa ku ciiliya ila salaakh way arinta wa wax yaab leh law raamannallaah wayde haddi ilaahay u soo noqonayseen aynada sanad adu sunad ilaahay noqon no xaris oo manna naseen raqas farbena ila wan jicrayna siiso kaama haye ya ilaahi la hamd ilaahi subhana wa ta'ala an booski sanad geeyso oo kale naga digid ku waayeyga naga digid faasayde لخسفة دينا عنا يقلك نلقه إلا إلا يسوى كارن جعيان ما قلنا تاسده ويكأنه ويابه انه شاني لا يفلح الكافر وي ويوايابه انه شاني لا يفلح ملي بان الكافر إلا انكو قال ما قال ملي بان ساسده اخوذ إذا انكو يرأي شري لها نصيب بضرنا قويرها وقوى ما انفسه إلهي سبحانه وتعالى كان قوّا عوض. دتك كانوا قوّا يسبّن النقيض. حتى منين دتك وحلا السياق. حتى روح في عيني أو خير لي. كاسق على رسول صلى الله عليه وسلم ورسول, ورسول كي لا حسد إلا في النقيض. حسد مجرى يوحى الحسد كهذا اللي يقمنه والدم زجاج وعمل فعنين. سد ضبط حاول وعنة واجعران لا وارفع بالجعيسن كلام إلهي وكركادك أبو رسول صلى الله عليه وسلم. وليه مد ومال. لكن نحن سنسترسل كنسي وقينير. وقليل ما نقول رسول فيه. ممكن البعيد. خير. بولاية ثمانية وتلاتة وفج. ما راح خيرك. إلهي يرجع ليه ولن بكردي. كور ليه صلى الله عليه وسلم. إلهي علم الله tilka daarul الأخيرة tawali islaamana tilka taa daaru e daartaa l aakhira taa dam bay saa akhara daarta aakhara najcaluha wu hansteen oo u yeela lilibiina kuwa lay riduna an jacaleen oo dooreen uruul ay sukumyaan fil ard dadka adoonka in sukumyaan sida qaaloon oo kala jacaleen huwa saa akharam ma maahnoqdan kuwa an ددك حتى اني برتان ما جعلوا سبحانه وتعالى عزيني وعلم خير كل برتان لكن اسا دي سو ما روحها كجعلها روحها كجيرونها وكذا ها خو با احلوا عليه سبحانه وتعالى كور في نجعلها وحامو الله او سيننا اولي للذين الددكة. لا يبذون عن جرين فلوه إيه سكر في العرض النورك ولا فساد النورك إنه عاصيك فساديا كون عن جرين معاصلا خير جرين الخير كجعل كواس آخر الوليشة الثانية وتعال والعقلة عقلة نحن مدد هلا ما هذه للمتقين وأسقلم يا عيب طالع ذك مال برين كم ملا حدا ما ذك ترى بلا ما ذك جارا أيوه هالك على جعل ما يا عقلة نحن وده دنيا خلاه واره وعيد كسم ما والعاقبة للمتقين إيه ربت الضمبئ لما هذي محمود كاي عيس كالك والجنة كالوالخير خيره الكيسة كهرة وحوين وحوي بنا نصوم الرجل للمتقين أبقى عليه سبحانه من جاب أبي الحسنة حسن الحسنة اليوديا خير روك الشقيس فلو أشر أمثال طوان جارب الله وجاء وانت أميره انت حصل على الله وانت حصل سلاة مركز تكتب طوان صلاة بأمير ان لقا قتل مركز صون صون مركز حاج ما كسرقته ترنت سر وين توجيه تضرب بقر الجرب يريه كلا قبل كلا لا وصل الله صلى الله عليه وسلم أين توجيه حصان لا بوه طن من جاء بالحصان فروا عشرة مثالي فروا خير منه ومن جاء بالسياد فهم عاصي الذنوب يلجي بعد السياح ما فلا يزال ما أمره الذي نعم السياح هو ثمان تسبيه إليه عاصي إلا ما كان يعملوا الله لا الله يستجاد ولا يصدر السفير صفا سياح الله لا ويكور الى هالمركريه اللي هو برده انت سيئاتي بطنهارك لكي اتمنى خير بوليه اتمنى خير بولشاقه حسناتين التامب على الله بهذا هذا يقول حسنات سمعين وكن سيئاتين بقولك حسناتين بطنه ان لا نسانب على الله لكن كنك وكنك وذكره ومن جاء بسيئاتي فلا يدى فلا يدى الذين كون لبعض المريه عاملوا سيئاتي ما عسى يزروك يسيئات إلا ما كانوا يعمونه واحد يعني فصامي موجين الذي اللي عليك القرآن لرد. بس أنتم هاي ده سودرتي ما كرسوك صلى الله عليه وسلم. ما كك على هجومي يعني أنتم ما لكم مقترع. أيه وقولي محاك وناس ما أضيّق حكفي عن دلوا قلنا شو جعله عاد مفصول قررهنا ماشوا قلنا عاد موجع. هذا ما نال كفي مركزه سبحانه وليولا ان قومي اخرجوني ما اخرجتك والله اصحالك حمض بحث الهي سبحانه وتعالى ايام مركبة اوهي اوهي اذا عادنا مركبة اذا الذي عليه فرض فرضا انزل عليك الكتاب وجعل عمله فريضا الهي انتو كتاب كسد الجي انا طعن فشكوا جلي لفادك oo kugu soo ceelay inaa macaadeen ila Makkah ma ka xaq iyo wax soo noqday wadfarandoonta adiga oo waxaan hor dhanka sareeyo xukuma ayaal imandoonta waalay subhanahu wa ta'ala balankaasi waxay u qaan kamarugooni bariso maana wax ku soo noqonaysaan inna lillahi farada waajibin aleeka سب صبا صبا اعلموا اوك من روح جاء بالهدى ساقنة الهي بقى اوك سوى مرهنين واضباليه سنتاين الهي بقى روحه هنونك ومن هو في الضلال مبين الهي ووقين روح الضاليه عاد كده حجلو. وما كنت ما الله النبي الله محمده ترجو نسا جاكتا ان يلقى اليك ان لغوثو دجو حقاق الكتاب ماذا حجينه ؟ وليقى بص الله الرسول بليك ان كتابا لغوثو دجو إلا رحمة لكن أنزلنا الله قوين سود الجنة رحمة نحرس نكتب من ربك ع ذلك لون نحرس دخلون نحرسنا يوم نرسول خسوبير كيس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ضد بضم يا النار كعبد بالي ما ذا أهين مت شجك طروي إن إلهي القرآن كجست دينه دك كسر رسولك ما لا سهر لكن أرسلناك وانقد الريح رحمة لي أيها الصحون قدر إن من ربك ربي حق سكعت فلا تفكونا من ظهيرا منذ كالمي للكافرين جارد أو كالمي نبارك سبحانه وتعالى ولا يصدوننا كجارد وياينا كالحين وكعون على يقلا إلى أعيدي أعيدي إلهي أنا كجار مرن قد كعان الفش أو أخرد أو برد أو قد بس وصرت اللي ما كيسودك تي حرض ما كيعتير جارد سبحانه وتعالى ولا يصدوننا ك yinkaristeegan anay illahi ayna ida ko dhaqankooda in gudbintooday akhrin today gaariyenta ka wastagad badayee injiili telefoodeeyay kadib ilayka adiga xaqaan al ولا تدعو حاعوذنا وخبرين مع الله إله من عيس إله آخر إله تلو لا إله إلا حق الوعود المجر إلا هو يستغموه كل شيء شيء والبؤ أدونها هاركو هلك سميا إلا وجه وح والبؤ ودمانة ودمانة وبا باي مفلي وح كرب وح إله أدون كان كان رض وأدون رض إلا وجه يستغموه هلك سمياء إلهي وريقي واجلي وريقي واجلي ياك وحا كلو دهم سوما مالايتو ونامايت فوران ودمانا ين مخلوق كل شيء هالك الى وجه لو الحكم الى اي بحكمك شكل الى يستحكمون مخلوق استحقوه يستحكمون اي بانتم كنتم قواو الى ترجعون وعقل برحقوا وليت ترجعونه حتى ربي علينا يسعين روح والو ماركاس فخير وان شاء والله اعلم